ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءوا رسل من بين أيديهم ومن خلفهم، إلا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ما لا. فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من شد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 فأرسل ما عليهم ريحًا صر صرًا في أيام نحسات لنذقهم معذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب لا. أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكلمون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يتقون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون